بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون يَا أَيُّهَا الْحُكُمُ أَنَّ النَّارَ بَيْنَنَا رَبِّ لَعَلَّكُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لعلي حكيم فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا من نبي في وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُهُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا والَّذ نَزَّل مِن السَّمائِمَا أَ بِقَدْرٍ فَأَن شَرْنَا بِه بلَلْدَةَم مَتَ وََّذينَ مِنَ السَّم إمَاأَ بقدرم فَأَني شَرْنَابِهِ ببلَلْدَةَم مَْتَ كَذَلِكَ تُخْرَجُون كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَووا عَلَ غُهورِهِ ثُمَّ تَذكُرونَمَّ تَرَبِّكُمْ إذَا ْتَوَييتُم عَلَيْهِ وَتَقولُوا لتَسْتَوا على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 فَلْيُنْذِرْ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْنَافًا بِالْبَنِينَ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 وجعل ملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وجعل ملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم اشهدوا خلقهم ستكتب كَتَبَ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا إِلَّا يَخْرَصُونَ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 لهم مهتدون بل قالوا ان وجدنا ابا انا وجرنا على امه وان على اثرهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها وكذلك ما اغسرنا من قر لك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال اَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ أَنَا وَلَوْ جِئْتُكُم بِاِهْدَانٍ مَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُبْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ قَالُوا فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين انظر كيف كان عاقبه المكذبين واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من ما تعبدون واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني بغاء من تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعل لها كلمه في عقبهم لعلهم يرجعون وجعل لها كلمه باقيه في عقبهم لعلهم, في عقبه لعلهم بل متعتها اولائي وابائهم حتى جاءهم الحق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 نحنُق سَنا بينََهُ معشَتَهُ في الحياة الّنيا نحنك سَّ بينَهُ معشَتَهُ في الحياتة الدنُنيا وَورفَنا بعضضَهُ فَوقَ بعضٍ دَرجات لاتَّخذَ بعضعْضهُ بعضعض سُخري وَفَنا بعْضَهُ فَوقَ بعضضين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 تُهْنِكُ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيَّ يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا وَالْخُرُفَا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَْ يَعشعا ذِكرِ الرَّحمانُ قَض لَ شَيطانًا فَهُوَ لَ قَرين وَنَي يعش عن ذِكرِ الرَّحمنُ قَض لَ شَيطانًا فَهُو لَ قَرين وَإِهُ لا يَصُدّونَهُ مان السَّذلِ وَيَحسَبونَ أنهُ محتَدُون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 فَنَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ أَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّكَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَسْأَلْمَن أأَرسَناامِ قَلِكَ مِوسُن أَجناامِ دُِ الرَحْمانِ آالِهَتَ يعبَد وَسْأَلمَن أأَغْسَلناامِ قَضلِكَ مِوسُنأَجناان دُ وَلَقدَدَ أَْسَلْناامُسَادِ آياتنَا إِلَ فِيعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقلَئّ رَسُولُ رَبِّ العالممِين وَلَقدَدَ أَْرسَل رَسُولُ رَبّ الْ فَلَمَّا فلما جاءهم بآياتنا مِنْهَا هم منها يضحكون 125. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها 126. مِنْ أُخْتِهَا من آية اكبر من اختها واخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون وافضناه بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون اقُولُ يَا أَيُّهَا السَّاحِ دُونَ لَنَا رَبَّ كُنَّا عَهْدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ لَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ونادى في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون أفلا تبصرون أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ أَمْ أَنَا مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُكَتِّرِينَ لَمَّا قُلْتُ عَلَيْهِ اسْمُهُ وَتُمْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ كُتُرًا فَاِسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ اِسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إنهم كانوا قوما لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ومثلا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 لِلَّذِينَ بَنَى اسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا في الأرض فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان ولا يصدنكم الشيطان انتم الشيطان انه لكم عدو مبين انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لابين لكم بعضا الذي تختلفون فيه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 اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم اختلف الاحزاب من بينهم اختلف الاحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم وهم لا يشعرون الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض يعدون الا المتقين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 وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّن مَّا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفْتَرَوْنَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ لَا يُفْتَرَوْنَ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 111. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 112. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 113. أم أبرموا أمرا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 وَهُم يأُغ وَيَأَ حتى ناب يبَهُ الذي يادُ وَوهوَ الذي في السماءائِ إلَهُ وَفيِي الأرض إلَ وَوهوَ الذي في السماء إلَ وَفي الأض إلَ وَوهوَ الحكيم اللالم وَهُو الحكيم اللالم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 129- ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 120- ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا ان الله وانا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا ان الله فان يفكون فان يفكون وقيل لا يؤمنون اسفح عنهم وقل سلام اسفح عنهم وقل سلام سوف يعلمون, أسوف يعلمون